You جروحي يجيك شايل رمح عودني عليك يا احلى جرح يا اغلى حبيب ويبكي كل غريب لا عني تغير يا مع وصل عشقك عشق لا والله مستحيل كل الحشي قليل حسين انت باختصار السيد الجميل السيد الجميل انت السهيل وانت الصعوب يا جامعي الحوف والحروب بيدك ورد والديم يصوب ومخجل السيوب يا ضامي منك ارتوي اضعف وانا بحبك قوي خليني اكثر انتوي جمعنا تلك طفول sini khawar we b قوم فهمي الشهام ان الحقيد فلا على الغبره من تطير يترجم القيام يترجم القيام هذا الوجود باق ترسم مسارك ربلي عن دينك و مستقبل صدرك تصيد رماح يمضح من أجلي الشعب دمك رسالة حب كتاب ظالمك و كاك التعب عيوني ذبي حمار شوف انا حر وجداني يصيح لا عالم بحارت لي مجروف ورقع انسوف وابجي اسمك يا عن نار عينك يا مقطور عين نار ويربك اتصال ما تحجب النبض ترسم على الرمال ترسم على الرمال ترفريس منتين سحي ويا الكثير نسمع اشياء ترام السهام قلبك يديك ويسولف في الصغرا عندك لقائد مسرعك وي ربكي وكان معك سمعت حبه وسمع Ya Qaeda Salam